الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده ارجو افتائ في هذه المشكله التي توصلت تزوجت بزوج قبل الالتزام وعندما التزمت امرت بالعجاب الشرعي ولم تلبس وتخرج وتخرج من البيت مت مكرجه ومتمكيه واحيانا تفرض تفرض الصلاه برا تصلي ومرث لا تصلي ولي منها بنت قال بعض الاخوان اصبر عليها افينها لا تضرب معصيتها هل تطلقها ام لا لا معصيتها بتضرك الضرك اسما بما اقطع منها الشك لانه انت مسؤول منها بتضربها ما معصيتها بتضرك كانك منك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله سائل كل راء يوم القيامه عن رايته حتى يسأل الرجل عن أهل بيته يسألوك المعصية بتاعت المرأة يسألوك منها يعني لو ما بالزوجة ما عليك ما بالزوجة منها ما بالزوجة بل هو بالزوجة لكن عقدت عليها على كتاب الله وعلى سلطة الله الفاتعة كده حين البعض كده دي بعد كده اذا مراتك متبرجه وانت ماشي في الصفحه بتاعتها عليك لماي ده قري ومورث انت معاه والله مراتك مراتك مراتك المتبرجه تقول لي ما بتارخ منها دي ما بتاعه بتاعه وخيل عليها وانت القيم عليها الرجال قوامون على النساء انت جاي على النساء دي منه يعني على النساء دي مراتك مش مرات الجيران تحت الجنائب غيّم على الجنائب يعني هذا ليس معمومة إنه أي راجل يمسك مره يقول له تعالي انتكاده الرجال قاموا لا لا أهمونها هذا مرتك تفوق مرتك الله بي سألك منا الرجل في بيته راعي هو مسؤول عن رعيته والمرأة في زوجها راعي هو عن رعيته فأنا بنصحك إنه زي ذي إنت ترى قلت تفتك قلت دول كما لعملت علىها سيئ تكلم بالطريقة الآتية هما قالوا لاتخافون وجوهنا فيضهنا طلعت واجرهن في المضاجع اثنان ها واضربوهن فين اطالكم فلا تدعوا عليهن سبيا ده العلاج عشان انا اوصف لك حسب الشريعه اول شيء دي كلمه بولا ما دعوا ديك في جهنم ولا يقال كده ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبر الرجال لا دين رائحه الجنه واو ما خلاص الكلام ده يقولنا الكرام ده بارك في لفه هو قال لك قال لك خليني مكررته بتاع ال اا صار سننا واشي ما ما سمعت الكلام قاعد في الفراش تبقى هجر كده ترقد معاه وترقد على مع السرير بتاعه ده ان جالك والله تبقى ادميه السلب وايه النهايره والله ممكن تقول لك بقى امور مجرم انت عارف تتناول لك عروق بتاعه خضره بعد الحكم بتاع شريه او قال ايه المرخ خربوه حرام هيك واحد يقول لك يا مرخنجر ضاع شو شمك قاعدين يفتوا في الناس ويعتبروك حرام ويقول لك كمان كرمد عليه الحرمه منه يا عمها قال حرمه الله قالوا اضربوهنا طبعا ضرب غير مبرر يا ادو كاركتر قلت لك يا خدرا عشان غير مبرره جبت لك الحكايه دي بالذات عشان ما صدقوني غير ان طغى التكسير برا ولا كده انا جبت لك الحكايه دي مخصوص يا قل انت فاهم يعني ده طبعا للتهذيب الغرض منه التاديب إذا هذا ما نبع كله الله قال في اسمه أبعثوا حكم من أهلها حكم من أهلها جب لك اثنين واحد من أهلها ومن أهلها أوعد جب لك سوفي ولا زور الساكري جب لك زور تباهم والله إذا يبقى لك سوفي قل له لو أبوها طبعاً بالتبير يقول قلوح قلوح أمها صفر ده مجي مجابرة جنو باقي إلا لك مشكلة أطلع, أطلع برا ما تجيب لك تعلوب ثابت كمان مع اخوه اكيد تعلوب زي يجي يقول له اه اه ما كويس طب اطلعوا بقى جبنا دول عاطل بعرف الكتابه والصوم انت فاهم كلام شوف دول من اعلى الناس العاقلين او اقل شيء يكون دول عاقل بيعرف عقله ذاته يميز الامور اذا الصوم ما تجيب لك تعلوب زي ما الفتنه هذه ويجي تخيط ذات بنيه تبقى في محاكم عاطل والله ساعه خلي لهم ده ما نفع فكه طوال بس ما ضيع زمان لانه مره مره ملعونه بيتفرج اي امراه متفرجه دي ملعونه ما صاحب ملعونه انت فاهم كلامي انه لو عسل بين يقال ثلاثه يدعون الله ولا استجاب لهم من ضمن الثلاثه قال ورجل تحته امراه سيئه الخلق ولم تطلقها الطلاق طلاق ده ما انت قاعد تقول انا ما بفرك البرود لكن الطلاق ده علاج الله يخليك عشان تخري الغبتهك انت من المسؤوليه وهي ذاتها يمكن را سيد بيقول ترجع تاني تعمل حساب الطلاق ده حل لمشاكل فزي دي بعد ما اتدرج الشغل اللي قلت له ده في الادله الشرعيه اللي ذكرت عليه بعدها فكر طلاق رجعه لثلاثه عشان يمكن بعد طديقه طلق راسه يجي وتقول له يا اخي والله معلش وان شاء الله نواصل حاجه جديده ممكن في ناس بيجيب راسه من الطلاق ديوان يجيب راسه من الطلاق واحده بتقول لك يا اخي ابنك يا خلاص سيبها سيبها سيبه في عاطله دي عاطله كده من زواج دي مفنه المهم انت بتكون الله يدير الخير منك يدير كلام على فك سواء كثر سلفياتك كثر الحمد لله المصاعاد لله عز وجل كثر ما انت ساكت وتتورى ساكت وتت وتت الحلقه ايه قولوا اهو اطلب فكره طواله وصغيره بعض الى واحده انت فاهم هذا الجواب على السؤال مثال ديه ورقه كريم برصق مع السؤال قال بسم الله الرحمن الرحيم قالت شركه سيكال للتامين يعتبر التامين زي راه عباده لله العظيم الحكيم أريد الرد على هذا الحكم أنظر المستطيل المرتغالي من المطوية كيف هو المرتغالي من المطوية؟ قال عزيز المزارع يعتبر التعبير الزراعي عبادة الله العزيز الحكيم وخدمة اقتصادية <تصفيق> هذا ما يعني يقول عيش ده قالوا لك مهم جامع؟ لا الكلام ده قالوا لك مهم جامع؟ قالوا مفتي سوى مفتي البلد لا ممكن اقوله مفتي ما يهمك لكن ده هل ده سمعته انت من فتوى لعالم لا قال قالوا لهم قال قالوا مدير البنك قال بياكل ده ده شغالات شرط كده قول له عزيزي المشارك ان ان تامير العباده طبعا بياكل شغالات شغالات دي وما يوصلك البنك غير انت تامين معاش في النهايه دائر يأكل على حساب عزيز المزارع أن الدميع شوفت أي تأمين جماره و أي ذول غير تجيبه لإله و أي ذول إستيق بغير كده ده في النهاية ذول يا جاهل ولا عارف الشغلانه و ذول مرتزقه من أي نوع من أنواع التأمين يعتبر جماره في الشريعة هكذا نطقت الشريعه ان التامين ده ماكو شغل بتاع يهود شركات وضع اليهود كانوا من انواع الحفاض عندهم لان الناس ما بعرف حيصيره تعريف ربا و وبياكلوا الكلام فالتامين ده بمارط لك انت بتدفع لك للشركه دي داري لك كم فدان ثاني وبعدها تدفع لهم تامين تامين على الكم فدان اللي وده قمار ما برده يا يا خرجتك ولا خرجته مش كده انما الخمر والميسر والانصاب والاداب بالسمع فتعرفوه فيا خالد تدفع له مثلا عندك كم فدان كده امنت عليها تامين شامل مثلا تبعت له في السنه اقول مليونين اذا مشروعك مشروع كويس في بدايه الله وانت حقق راح ما خلاص ها؟ انا اتنمل يوم شال منك يقول لك لو جاتك لو جت طير طير مش تقدر تنط ثلاثه طير جاي من امريكا من سنغافوره اكلت كل في غاوه ده <تصفيق> ويجي من وين الطير ما انت برضه مجرم بتاكل بس اللي الطير ما انت برضه مجرم بتاكل والله عارف انت قاعد في الطير ما انت بتاكل قاعد ان اتحرج ها برضه بدي رياضه ولا في النهايه وكان جت طيره كل تمشي في ايديك ديج ملايين وبرضه انت خرجته ده بعد 3 مليون والمشروع جول طلع لي ب 70 مليون اكلته ولا ما اكلته ما يا خرجتك ولا خرجته لذلك اي تامين سموه تامين كله داء ومر بعدك بيسمك مساحه التامين, التأمين الاجباري ده انت بتفر له انت مضطر يكون عندك عربيه طبعا في في في التامين اللي رسموه لي بيشمل تامين حر او شامل وتامين اجباري الاجباري ده انت مكلف تدفع مال بيه عشان تمشي وراه عندك عربيه ده تراخيصها الا التامين الاجباري ولا رخصه ثانيه ماسوق فايض قد ما انت مضطر وحرام لكن مضطر وحقره عيله باقي ولا عاد فراس بعده اما التامين الشامل اللي بدك تدفع ده طبعا ممارقه دين وحرام ما عندك فيه عذر عند الله سبحانه وتعالى نفس القضيه في بقيه انواع التامين الاجباري في الوظيفه لما تكون في موظف في تامين اجباري يشيلوا منك العلاج التامين الصحي يشيلوا منك ما بشغلوه ده برضه انت ما عندنا فخيه معلش مضطر لكن تامين شامل برضه على المرض ده كله حرام فالكلام لا اي ذول في غير كده بكذب علينا ولا دي لوحدها دي الايه انت ما تقول لي وير والدليل الايه في سوره ال الالمين انما الخمر والميسر والانصام والازلام رص من اجل تفكيرك فده ما يتر لكن ما ما فهمه ليس وقتهمو يسموه تاكيد <تصفيق> ويقوموا ار لكن بس تغير اسمو بس تغير اسمو زي ما احنا قاعدين يشربون الخمر بغير اسمها الجماعه بيضربوا شربوت في اذن الضحيه يضربوا خمره راس اذنها والشربوت محرم دي 아무تو خفيف كده وطعم البيض واللحم طعميه لكن بيضروا لك يشخنوا لك خمر راس عديل يعكروا لك عارف 7 8 يومين غالي في القفضي جرب منه نص فنجان ترقمره وبعدين نقول لك كده جربته جربته شوف جاب لنا دنيايه الدنيايه بتاعك انت في الحاله دي بتلعب على الشريعه وبتلعب على نفسك اولا فاذا عرفت ذلك يبقى ما فيوش حاجه فيه الشريعه الاسلاميه بيساري ما رايك في العمل البنوك الاسلاميه والله انا لا البنوك دي قلبي يجيني كله ولا ما تجيب لي الا اسطوره بتاعه التعامل انا ما بقدرش في بنوك نقول اسلاميه لكن الصور بتاع المعاملات بتاعه البنك ما هو قول اسلام انا عارف ان في ناس يقولوا يا ابو لنا صور لقيناها ما اسلاميه البنك الاسلامي ارى ما على الشريعه الاسلاميه بتاع معاملات ما اسلاميه فاهم انت مكلف تجيب لنا ال ال ال تعبنات من عند البنك على ابويا أبو بقدر اديك فتوى لكن فتوى اجماعيه اكيد مبلغ مده يكون فيه شحفه ما بقدر انا ادخل نفسي في الحته الضيقه دي انت فاهم كلامي هذا الجواب على السؤال بيسال